نبيرو وبشيد وأن استو في ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمدعكم ويختك الذي فضل قبل فضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يتنون صدورهم ليستقفوا منه ألا حين يستوشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دار فَلَقَدْ الأرض فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون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 مثل فريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمع هل يستويان مثلا أَفَلَا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إِلَى قومه إني لكم نذير مبين أَلَّا تعبدوا إِلَّا الله إني أَخَافُ عليكم عذاب يوم أَلِيمٍ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 ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخسيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء فاودت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم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 يا نوح اهدط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا تصبر إن العاقبة للمتقين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 فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تغرونه شيئا إِنَّ ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أَمْرُنَا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ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 قال يا قوم رأيت إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله قال يا قوم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير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 إِنَّ ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فَأَصْبَحُوا في ديارهم جاثمين فأن لم يغنوا فيها إِنَّ ثَمُودَ ثمود كفروا ربهم ألا بُعْدًا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قَائِمَةٌ فضحكت فبشرناها بِإِسْحَاقَ ومن وراء إِسْحَاقَ يعقوب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 ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وطعط بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يغرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتين أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفه أليس منكم رجل رشيد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 ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة فانه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منطود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد